خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم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 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ أو أبنائهن أو أبناء أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو, إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات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 نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 يحسبه الضمان ماءا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار